ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن مَعَكُمْ لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا. وَإِن قُوْتِ الْكُمْ لَنَصْرًا نَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَافِرُونَ لَإِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَإِنْ قُوْتُلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَإِنَّ طَرُوْهُمْ لَا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 العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين لما ذكر الله سبحانه وتعالى ما حصل لبني النظير لما خانوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ما حصل من المنافقين فقال سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين نافقوا والنفاق هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر. نافقوا أي أظهروا الإسلام تقيه وأبطنوا الكفر بالله سبحانه وتعالى. فهم في الظاهر مع المسلمين، ولكنهم في الباطن مع الكفار. وهذا شأن ال. المنافقين في كل زمان وفي كل مكان لم ترى إلى الذين هذا استفهام تعجب تعجب من حالهم لم ترى إلى الذين نافقوا وذلك لما حصل من عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين ومن معه مع بني النظير أنهم غرروا بهم وخدعوهم قال تعالى ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب سماهم إخوانهم في الكفر مع أنهم يدعون الإسلام فليست المسألة أو القضية قضية اظهار الإسلام مع ارتكاب ما يناقضه من نفاق ورده وغير ذلك ولا وليست العبرة بالتسمي بالإسلام وإنما العبرة بالحقيقة الذي يكون مسلما ظاهرا وضاطنا هذا هو الإسلام الصحيح وأما الانتساب للإسلام في الظاهر وفي هوية النفوس يجعل ديانه مسلم وهو يرتكب شيئا من نواقض الإسلام في الظاهر ترك الصلاة و... و... واعتناق المبادئ الهدامة وفي الباطن وذلك بالنفاق والملق الكاذب فهذا لا عبرة لتسميه بالإسلام تقولون لإخوانهم من هم إخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب من اليهود من الذين كفروا من أهل الكتاب لأن ليس كل أهل الكتاب كفروا إنما الذين كفروا فريق منهم فريق من اليهود كفروا وهناك من من أهل الكتاب من هو مؤمن من هو مؤمن بالله ورسله <تصفيق> كما قال تعالى ليس سواء من أهل الكتاب امه قائمة تلون آيات الله عناء الليل ومسجدون قال تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله واليوم الآخر خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. فالله لا يظلم أحدا فلنه سبحانه يستثني أهل الإيمان من كل أمة استثنيهم استثنى المؤمنين من اهل الكتاب الذين كفروا وإنما الكلام على الذين كفروا كفروا بإيش كفروا بعيسى عليه السلام كفروا بمحمد وقتلوا بعض الأنبياء وكذبوا فريقا كذبتم وفريقا تقتلون هذا شأن هؤلاء فلذلك حكم الله عليهم. بالكفر وإن كانوا ينتسبون إلى أهل الكتاب كالذي ينتسب إلى الإسلام وهو لا يحقق هذا الانتساب فالعبرة ليست بالانتساب إلى اهل الكتاب ولا إلى المسلمين العبرة بالحقيقة الذين كفروا من اهل الكتاب يعني بني النظير يقولون لهم لأن أخرجتم فنخرجن معه يعني إن أجليتم من المدينة فسنجل معكم ولا نبقى بعدكم لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا لا نطيع محمدا فيكم لا نطيع محمدا او غيره فيكم أبدا ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم إن قاتلكم محمد والمسلمون فسننصركم ونقاتل معكم قال الله جل وعلا والله يشهد إنهم لكاذبون الله يشهد سبحانه وتعالى وهو خير الشاهدين إن هؤلاء المنافقين لكاذبون في هذه المقالات وإنما هي خداع ومكر وهم أقل من أن يحققوا هذه الوعود لأن النفاق الذي فيهم يقعد بهم ويجبنهم عن الوفاء بهذه العهود والله يشهد إنهم لكاذبون ثم بين سبحانه وتعالى حقيقه قولهم وانهم لا يكون بما, بما قالوا اما يكفي انهم خانوا الرسول صلى الله عليه وسلم وخانوا المسلمين اظهر الاسلام وهم كاذبون يكفي هذا ثم بين سبحانه كذبهم فيما قالوا وفيما وعد فقال لئن اخرجوا يعني ان أجلوا من المدينه لا يخرجون معهم وهذا تحقق فلما أجل يا بنو النظير لم يجلوا معهم المنافقون بل بقوا في المدينه فاين وعدهم لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم لما قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون لم يأتي المنافقون وينضموا إلى اليهود لم ينضموا إليهم لا أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرون ولئن نصروهم لو قدر وفرض أنهم نصروهم وجاءوا معهم لانهزموا إذا رأوا المسلمين لا يخرجوا لا يخرجون معهم ولا ينقوتلوا لا ينصرون ولئن نصروهم ليولون الأدبار ينهزمون لجبنهم وخوفهم من المسلمين أن يفتشوا بهم ليولون الأدبار ينهزمون ويولون الدبر المقاتل لا ينهزم ولا يولي العدو الدبر بل يوليه الوجه ويقاتل هذا هو المؤمن الصادق ولذلك الصحابة ما كانوا ينهزمون في المعارك وما كان الطعون والجراحات إلا في وجوههم ما منهم أحد جرح من الدبر أو من الخلف إنما يقع الطعن والضرب في نحورهم وفي وجوههم لصمودهم في القتال. ولهذا يقول زهير بن أبي سلمى في وصفهم لا يقطع الطعن إلا في نحورهم. لا يقطع الطعن إلا في نحورهم. وما لهم عن حياض الموت تهليل هذه صفة الصحابة رضي الله عنهم. أما هؤلاء فإنهم يولون الأدبار كما قال تعالى في الكفار سيهزم الجمع ويولون الدبر من الجبن والخوف ليولن الأدبار ولهذا قال الله للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم منكم يومئذ ذبرة إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة قد باء بغلب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، والفرار من الزحف من أكبر الكبائر من أكبر الكبائر ولكن المنافقين لا يأنفون من ذلك فهم ينهزمون لأنهم يكرهون الموت وليس عندهم إيمان بما عند الله للشهداء والمجاهدين في سبيل الله ليس, لهم ليس عندهم إيمان يثبتهم بل هم يحبون الحياة ويكرهون الموت ولا يؤمنون بما بعد الموت ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لا ينصرون القوم الذين معهم منافقون ولهذا قال سبحانه لما تأخر المنافقون عن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قال الله جل وعلا لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين فالله أقعدهم ومنعهم من الخروج مع رسوله لأنهم يفسدون يفسدون في الجيش ويخذلون ويرجفون هذا شأن المنافقين ثم بين سبحانه السبب الذي من أجله أنهم ينهزمون وأنهم يولون الأدبار إذا تقابلوا مع جيش المسلمين السبب ما قال لأنتم اشد رهبة في صدورهم من الله لأنهم يخشون الناس ولا يخشون الله سبحانه يخافون من الناس ولا يخافون من الله لأنتم اشد رهبة في صدورهم من الله كما قال تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول كان الله بما يعملون محيطا لأنتم أيها المسلمون أشد رهبة في صدور المنافقين من الله فهم يرهبونكم ولا يرهبون الله عز وجل أما الذي يرهب الله ويخاف الله فإنه يصمد في القتال ولا ينهزم إما النصر وإما الشهادة هذا هو المؤمن الصادق لأنتم شد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون هذا هو السبب في كونهم يرهبون من المسلمين ولا يرهبون من الله سبحانه وتعالى انهم لا يفقهون لا يفهمون والفقه هو الفهم فهم لا يفهمون كلام الله كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا فيه مدح الفقه في كلام الله وكلام رسوله وان عدم الفقه فيهما من صفات المنافقين لانهم لا يهمهم القرآن والسنه لا يهمهم حفظ النصوص ولا فقه النصوص لا يهمهم ذلك فلذلك جعل الله في قلوبهم الخوف كما قال سبحانه وتعالى يحسبون كل صيحة عليهم كل ما سمعوا شيء ظنوا أنهم أنهم مقصودون بهذه الصائحة والهائعة فياخذهم الجبل يحسبون كل صيحة عليهم هذه صفتهم دائما في خلق وفي رهب وخوف ذلك بأنهم قوم لا يفقهون ثم قال سبحانه وتعالى لا يقاتلونكم جميعا لا يقاتلونكم جميعا أيها المسلمون إذا اجتمعتم على قتالهم فإنهم يرهبونكم إلا في قرى محصنة في قلاع عليها اسوار أو من وراء جدر يختفون من ورائها ولا يبرزون في ساحة القتال لا يبرزون في ساحة القتال لما فيه من الجبن والرعب أما أهل الإيمان فإنهم يبرزون في ساحة القتال ويلقون عدوهم ويقاتلونهم ويضربون رقابهم والعدو يضرب في رقابهم ولا يهمهم ذلك لأنهم في سبيل الله عز وجل عندهم طمع فيما عند الله سبحانه أما المنافقون فإنهم لا يبرزون في ساحات القتال وإنما إن قاتلوا فلا بد أن يكون من يكون في قرى محصنه في قلاع حصينة لا يصل إليهم أعداؤهم لأنهم ليس عندهم إيمان يتحصنون به أو من وراء جدر تقيهم من القذائف والرماية لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنه أو من وراء جدر بأسهم بينهم وهذه صفة قبيحة أيضا أنهم متنازعون فيما بينهم متنازعون فيما بينهم مختلفون خلاف أهل الإيمان بخلاف أهل الإيمان فإنهم يد واحدة متحابون متناصحون فيما بينهم أما هؤلاء فإنهم متباغرون فيما بينهم متعادون فيما بينهم باسهم بينهم شديد ليس باسا خفيفا يمكن علاجه يمكن ثلاثيه لكنه شديد باسهم بينهم شديد لا تحسبهم جميعا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى يجتمعون بأبدانهم لكن لا يجتمعون بقلوبهم لاجتماع القلوب على المحبة وعلى التعاون وعلى النصيحة تكون قلوب المؤمنين متصافية فيما بينهم ولو حصل شيء من سوء التفاهم أصلحوه وأزالوه أو يتسامحون فيما بينهم أما المنافقون فإنهم بينهم تصدع لا يمكن أن يستدرك باسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا في قلوبهم وقلوبهم شتى فالاجتماع النماء واجتماع القلوب لاجتماع الأبداء ولا يكون اجتماع القلوب إلا بالعقيدة الصحيحة والإيمان بالله سبحانه وتعالى هذا هو الذي يجمع القلوب لا يجمع القلوب قمع الدنيا او يجمع القلوب الدعايات والمدح والسنا والكلام هذا لا يجمع القلوب إنما يجمعها الإيمان بالله والعقيدة الصحيح كما قال تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبه. ألف بين قلوبهم هذا هو الذي جمعهم أن الله ألف بين قلوبهم هذا هو السبب لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم انه عزيز حكيم هذا هو الذي يجمع القلوب هو الايمان بالله عز وجل والعقيده الصحيحة التي جمعت بين المهاجرين والانصار جمعت بين الاعداء كما قال تعالى واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا تؤلف بين القلوب المتنافرة والمتعادية الإيمان يؤلف والعقيدة تؤلف بينهم تجتمع الفارسي مع العربي والرومي مع العربي والحبش عقيدة جمع بين أبي بكر وعمر و وسلمان الفارسي وبلال الحبشي وصهيد الرومي جمع بين قلوبهم فاصبحوا اخوانا متحابين هذا هو الذي يجمع القلوب قلوبهم شتى وبهذا يبطل قول بعض بعض الجماعات او الاحزاب الذين مهمتهم التجميع وكثرة العدد بدون عقيدة صحيحة يجمعون بين المبتدع والسني وبين الشيع والسني وبين الفرق المختلفة في عقيدتها ويقولون نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعد بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه هذه قاعدة خرقاء ليست صحيحة مزيغة هذه لا يمكن الاجتماع الصحيح إلا بالعقيدة الصحيحة الصافية الصادقة بين المؤمنين أما الاجتماع على غير العقيدة فلا يمكن بل هو هزيمة لأنهم إذا جاء البأس والشدة تفرقوا كما أن المنافقين إذا جاءت الشدة ولوا الادبار ونهزموا لأنهم ليس عندهم عقيدة، فهذا هو المدار الذي يجمع الناس ويؤلف بين القلوب ويجعل المؤمنين جسدا واحدا وبنيانا واحدا، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرسوس. هذه سغاۃ المؤمنين تحسبهم جميعا وقلوبهم شكاء ذلك بانهم قوم لا يعقلون لا يعقلون فعملهم هذا يخالف العقول السليمه يخالف العقول السليمه والفطر المستقيمه ولهذا يقول المتنبي يقول الرأي قبل شجاعة الشجعان هي أول هو أول وهي المحل الثاني فالعقول سليمة عليها مدار كبير هؤلاء ليس لهم عقول لا إيمان ولا عقل صلى الله العافية أي شيء يجمعهم لا وين اجتمعوا في الظاهر فهم متفرقون في الباطن كل له نزعة وكل له هوى وكل له رغبة أما المؤمنون فرغبتهم واحدة وهدفهم واحد فلذلك نصرهم الله سبحانه وتعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ثم ضرب الله مثلا لحالة في المنافقين مع اليهود أن المنافقين غرروا باليهود بالوعود التي قالوها لأن إن لنخرجن معكم وإن قتلتم لننصرنكم لأنه نخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وإن قتلتم لننصرنكم غرؤهم بهذا الكلام هذا مثله كمثل الشيطان إذ قال للإنسان يقفر قال الله جل وعلا كمثل الذين من قبلهم كمثل ضرب الله لهم مثلين مثل بالذين من قبلهم ومثل بالشيطان مثل الأول كمثل الذين من قبلهم من هم الذين من قبلهم قيل إنهم بنو النظير وقيل إنهم أهل بدر إنهم أهل بدر ولهذا قال قريبا الذين من قبلهم قريبا يعني قربا كمثل الذين من قبلهم يعني قبلية قريبة هي بعيده وذلك في بدر او في بني النظير قريبا كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال امرهم ذاقوا وبال امرهم اي عاقبه امرهم الذي هو الكفر والخديعه والمكر ذاقوا وباله وهو العقوبه والعياذ بالله قريبا ذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب اليم ذاقوا وبال امرهم في الدنيا ولهم عذاب اليم في الآخرة فمثل هؤلاء مثل من قبلهم في الزمان القريب الذي لم ينسوه مع بني قينقاع فبن النظير أصابهم ما أصاب بني قينقاع هجلوا من المدينة وصارت أموالهم فيئا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين فهذا هذا وبال أمرهم في الدنيا ولهم في الآخرة حذاب اليم أو أن المرادها البدر جاءوا بخيلائهم وكبريائهم وأطرستهم وكانت العاقبة أن الله نصر المسلمين عليهم وأخذوا ما معهم من الأموال والسلاح وأسروا منهم من أسروا وقتلوا زعماءهم هذه عاقبة أمر المشركين في بدر فهؤلاء عاقبتهم تكون مثل عاقبة المشركين في بدر أو مثل عاقبة بني قينقاع في المدينة لو أنهم يعتبرون ويتعظون كما كمثل الذين من قبلهم قريبا لا قوة امرهم أمرهم عذاب عليم المثل, المثل الثاني الشيطان الشيطان ياتي الإنسان من بني آدم فيأمره بالكفر أمره بالمعصية ويزين له يزين له الكفر والمعاصي والشهوات المحرمة فإذا أوقعه تبرأ منه إذا أوقعه فيها تبرأ منه وأخذ يلومه من زيادة في تأليمه فهو في الأول يقوده ويرغبه فإذا وقع ابن آدم أخذ يحسفه ويحسره على ما فعل كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر أي الإنسان قال الشيطان إني بريء منك تبرى منه كذلك شأن المنافقين مع اليهود غروهم وخدعوهم ثم تبرعوا منهم وتخلوا عنهم لما جاءت الأزمة فهذا مثلهم مثل الشيطان بسأل الله فلما كفر قال إني بريء منك بريء بريء منك ومن عملك وهذا من باب تحذيره وتأليمه ما يأتيه ويعزيه وينشطه لا يخذله ويقول هذا فعلك وأنت الذي فعلت كذا وأنا بريء منك لا تعتمد علي وهذا يكون يوم القيامة إذا دخل أهل النار النار والعياذ بالله فإن الشيطان يقول لهم قال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم الآن أنا ما أستطيع أن اناصركم وانقذكم وما أنتم وما بمصرخي مما أنا فيه ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما اشركتموني من قبل تبرأ منهم إني كفرت هذا ب... تبري منهم وعياله الله فهذا شأن الشيطان مع بني آدم فهل هذا الإنسان هذا الادمي هذا العاقل هل يعرف أن الشيطان عدو له والله جل وعلا قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيف إذ قال للإنسان اكفر بالله عز وجل فلما كفر واطاع الشيطان تبرى منه الشيطان وخدعه قال إني بريء من إني أخاف الله رب العالمين وهذا من باب ال... من باب الكذب فإنه لا يخاف الله عز وجل ولكنه من باب الكذب التمويه فهذا شأن الشيطان مع بني آدم ليس مع هؤلاء فقط بل مع بني آدم على سبيل العموم هذا شأنه مع بني آدم وحصل منه هذا في بدر جاء إلى المشركين في صورة سراقة بن مالك وقال إني جار لكم وإزين لهم الشيطان وأعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم جاءهم في صورة سراق ابن مالك بن جعش كان سيدا في قومه وقال إني جار لكم لا تخافون من محمد من المسلمين نحن معكم أنا وقبيلك فلما تراءت الفئتان فئة المؤمنين وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفئة الكفار وفيهم أبو جهل وفيهم أبو جهل الصناديد قريش من الكفرة لما ت... لما التقت الفئتان فلما تراءت الفئتان رأى بعضهم بعضا هرب الشيطان الذي يقول أنا جار لكم هرب وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون ماذا يرى رأى الملائكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه لما رأى الملائكة هرب وألقى نفسه في البحر لأن الشيطان لا يقابل الملك أبدا إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب هذا فعل ابن آدم هذا فعل الشيطان مع بني آدم والله حذرنا منه وأنذرنا منه وأخبرنا أنه عدو إن الشيطان لكم عدو هل تظن إن الشيطان هل تظن إن العدو سينصح لك هل تظن ان عدوك ينصح لك ابدا لا تأمن عدوك ابدا خذ حذرك منه ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ابتعدوا عنه ولا تغتروا به وبمواعيده واوعاده وغروره فانه خداع غرار غر أباكم آدم من قبل حينما زين له الأكل من الشجرة التي نهي عنها فأوقع آدم عليه السلام فأكل من الشجره فأدرك آدم أنه قد أذنب فتاب إلى ربه فتاب الله عليه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم وهذه الكلمات هي قول الأبوين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين تقبل الله توبتهما ومحى عنهما هذا الزم فإذا كان هذا حصل مع آدم عليه السلام فكيف نأمن ولهذا قال الله جل وعلا يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه احذروا هذا العدو فانه فعل مع ابويكم هذه هذه الهفوه وهو ساع في اهلاككم فاحذروه فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما مثنما عاقبتهما أي الشيطان والإنسان الذي أطاعه عاقبتهما أنهما في النار أدخله النار معه إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير فاصطاد اصطاد ابن آدم اصطاد الإنسان بمكره وخديعته كان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها خلود مؤبد ليس دخول النار للكافر دخولا مؤقتا كالعاصي من المؤمنين العاصي من المؤمنين قد يدخل النار مؤقتا ثم يخرج منها أما الكافر والمشرك والشياطين فإنهم خالدون مخلدون في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين ليس هذا مقتصرا على على الشيطان والإنسان الذي حصل منهم ذلك فلهذا جزاء الظالمين عموما الذين كفروا بالله واشركوا بالله وعصوا الله فإنهم ظالمون إما ظلم الشرك وإما ظلم النفس هذا جزاء الظالمين قاعدة عامة أن كل من أطاع الشيطان وعصى الرحمن فإن هذا مآله والعياذ بالله فالشيطان يدعو إلى النار والله جل وعلا يدعو إلى الجنة والمغفرة باذنه أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغيرة بإذنه الشيطان يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير فالله يدعو إلى الجنة والشيطان يدعو إلى السعير فالمؤمن يتذكر هذا ويفرق بين ربه سبحانه الذي يريد له الخير ويدعوه إلى الجنة وبين الشيطان الذي هو عدو له يدعوه إلى النار وذلك اي دخول النار والقلود فيها جزاء الظالمين الظالمين بالشرك والكفر والعياذ بالله نسأل الله العافظ ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه ونعوذ بالله من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يختم أعمالنا بالعمل بالعمل الصالح والخاكمة الحسنة صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل ما رأي فضيلتكم في تفسير روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للالوسي رحمه الله نعم تفسير جيد لكن قد يكون فيه اشياء من التصوف في أشياء من التصوف ولكنه في الجملة تفسير جيد نعم وليس هذا هو الآلوسي الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الإمام الجليل محمود شكري الالوسي الذي توفي من عهد قريب إنما هو جده إنما هو جده نعمان أو قريبا من هذا الاسم نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل ما حكم من قال لشخص يا منافق ولكنه لا يقصد أنه يبطن الكفر ويظهر الإسلام ولكنه قالها له لأنه قد كذب عليه هذا قد كفر ذلك الشخص لا إذا كان السبب انه كذب عليه فهو يريد النفاق الاصغر يريد النفاق الاصغر الذي هو خصله من خصال المنافقين ولكن لا يجوز الإنسان ان يقول لاخيه يا, يا منافق يا فاسق يا عدو الله لا يجوز للمسلم أن يقول هذا لاخيه وإن أخطأ في حقه نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل في قوله تعالى لانهم اشد رهبه في صدورهم من الله وفي قوله لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه الايات يقول هل المقصود بها اليهود ام المنافقين ام يقصد بها الفريقين السياق في المنافقين السياق في المنافقين الذين مضى ذكرهم لم تر الى الذين نافقوا السياق كل فيهم كل الايات هذه فيهم نعم بسم الله إليكم الوالد يقول السائل لي عمه كلما جلست تشرب القهوة تعمل البخور وتدعو وتنادي بعض الأولياء وتقول الصالحين وتقول أيضا أنا عندي أولياء وعندي زار وكلما أنكرنا عليها وقلنا لها ادعي, أدعي الله وحده غضبت علينا وهددتنا بالمقاطعة وقد أتعبتنا كثيرا فكيف نعمل معها؟ لا يكفي ان تقولوا لها ادعي الله وحده لان هذه جاهله فلا بد ان تعلموها تعلموها التوحيد والعقيده الصحيحه وتعلموها الشرك وانواع الشرك لتحذرها وتجتنبها علموها اولا ثم هي اذا فقهت وعلمت فانها تدعو الله سبحانه وتعالى أما أن تدعو الله وهي ما تابت مما هي عليه ولا وتظن أنه حق هذا لا يكفي قولكم ادعي الله لازم أن تعلموها أولا نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل في قوله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا يقول هل قوله وما أنزل إليكم أي إلى الرسل جميعا أم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم المراد القرآن المراد بذلك القرآن وما أنزل وإن من على الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم فهم يؤمنون بالكتب كلها التوراة والإنجيل والقرآن نعم صلى الله عليكم سماح الوالد يقول السائل في قوله تعالى: ألا كم بقوله تعالى واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدم مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشهيدين وما لنا لا نؤمن بالله وما وما أنزل علينا وما جاءنا وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ويدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم هذه نزلت في المؤمنين من النصارى كالنجاشي رحمه الله فإنه آمن بالرسول وآمن بالقرآن وإذا سمع القرآن بكى وقال هذا مثل الذي كان ينزل على موسى عليه السلام صلى الله عليه وسلم سماحة الوالد يقول السائل في قوله تعالى ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب يقول في هذه الآية نص صريح وفي غيرها من الآيات التي تدل على كفر أهل الكتاب من اليهود والنصارى فما هو توجيهكم في من يقول إن أهل الكتاب ليسوا بكفار؟ وأنهم أهل دين سماوي كما سمعتم في الدرس أن أهل الكتاب على صنفين صنف مؤمنون ثابتون على الإيمان منهم من مات قبل البعث على إيمانه وصدقه ومنهم من أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن به وأما الصنف الآخر فهم الذين كفروا من أهل الكتاب ولم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ومنهم من لا يؤمن بعيسى عليه السلام فهؤلاء هم المعنيون في قوله الذين كفروا من أهل الكتاب نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل هل تفرق الأمة الإسلامية في أيامنا وتشرذمها يدخل تحت قوله تعالى تحتهم جميعا وقلوبهم شتى فأطبح نعم, نعم هو يدخل في هذا المسلمون الذين عندهم عقائد منحرفة وعندهم ضلالات تخرجهم من الدين وهم يدعون الإسلام هؤلاء لا عدرة بهم ولا بانتسابهم من الإسلام نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل نقال ابن كثير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى كمثل الذين من قبلهم قال يعني بنو قينقاع فهل هذا قول ثالث والقول الأول أنهم بنو النظير والقول الثاني أنهم كفار أهل بدر قولا ما فيها قول ثالث قولا ان المراد بهم أهل بدر كفار أهل بدر والقول الثاني أن المراد بهم بنو قينقاع نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل كيف أبتعد عن صفات المنافقين بمعرفتها أن تعرف صفات المنافقين التي ذكرها الله في القرآن فتجتنبها وقد لخصها ابن القيم رحمه الله في رسالة صفات المنافقين ابحث عنها إن فيها فائدة عظيمة وأظنها مأولة من مدارج السالكين من كتاب ابن القيم مدارج السالكين نعم. سماحة الوالد يقول السائل صوفي ينكر علو الله تعالى على خلقه ويرى شد الرحال إلى القبور من بلدة إلى بلدة أخرى ويقيم الموالد والأذكار المستدعة وهو يسمع بدعوة التوحيد وهو متعصب للصوفية ولا يقبل النصف ومتأثر بمشائق الصوفية فهل يجوز الصلاة وراءه أم لا وكيف تنصحنا بالمعاملة معه آياء التصور إما أنه مبتدع وإما أنه يصل إلى الكفر فالتصوف يتنوع ليس على حد سوى هو يجمعه أنه بدعة وقد يتطور إلى الكفر بالله عز وجل وللحاد والقول بوحدة الوجود أو بالحلولية فالتصوف يختلف فإن كان من النوع الذي يصل إلى الكفر لا تجوز الصلاة خلفه باتفاق وبالإجمعه أما إذا كان أنه من النوع الذي لا يصل إلى حد الكهر إنما هو بدعة هذا محل خلاف بين العلماء ولكن لا ينصب إماما في المسجد لا ينصب المبتدع إماما في المسجد من الصوفية وغيرها يختار للامامه أحسن الناس عقيدة وافقه الناس في دينه لأنه قدوة نعم أحسى الله إليكم الوالد يقول السائل لو أظهر المرء الطاعة مؤمنا بها وحريصا عليها ولكنه في الباطن قد يفعل المعاصي فهل يسمى منافقا؟ لا يسمى عاصيا يسمى عاصيا وهناك معاصي هي من خصال المنافقين إذا حدد كذب وإذا وعد أخلف وإذا ثمن خان وإذا عاهد غدر فإذا كان فيه من هذه الصفات ففيه نفاق فيه خصلة انخصال المنافقين أما لقية المعاصي فأني سمى معاصي ولا تسمى نفاق سمى معاصي يوقع الإنسان فيها الشيطان والشاوة ثم يتوب إلى الله عز وجل نعم أحسى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل الإيمان قول وعمل ولهذا و... لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بشارب خمص وجلده قال بعض الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتابه قال لا تلعنه أما علمك أنه يحب الله ورسوله قد يكون الإنسان يحب الله ورسوله لكن يقع في المعصية بحكم حكم الشهوة أو جلسة السوء ولا ينافي هذا أنه مؤمن بالله ورسوله نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل الإيمان قول وعمل واعتقاد فهل من ترك العمل مجمع على فهل من ترك العمل مجمع على أنه ليس بمسلم ما أعتقاده وقوله بالإيمان إذا ترك العمل نهائيا يا أخي ما عمل شيء في حياته لا صلى ولا صام ولا فهذا ليس بمؤمن أما إذا ترك بعض الأعمال فإن كان الذي تركه الصلاة فانه يكفر بنص الحديث عاد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها قد كفر بين العبد وبين الكهر ترك الصلاة أما بقية الأعمال هلا يحكم بكفره لكن يحكم بأنه عاصن إما صاحب كبيرها أو صاحب صغيرة نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل أنا شاب في المرحلة الثانوية ولي مدة لم أحافظ على صلاة الفجر مع الجماعة في المسجد انا يقول أحسن الله إليكم أنا شاب في المرحلة الثانوية ولي مدة لم أحافظ على صلاة الفجر جماعة في المسجد فما هي النصائح التي أحافظ عليها وعلى التي تجعلني أحافظ على الصلوات كلها ان تفعل الأسباب التي توقظت لصلاة الفجر. منها أن تنام مبكرا ولا تسهر تعطي نفسك حظها من النوم الراحة حتى تقوم آخر الليل ومنها أنك تعمل وسيلة للإيقاظ وسيلة للإيقاظ كالمنبه تجعله عندك أو توصي من يوقظك من أهلك أو من جيرانك توصيه بذلك ثم بعد ذلك يزول عنك الكسل بإذن الله إذا حافظت على القيام وحرصت عليه لصلاة الفجر فإن الله يعينك وإذا جاء وقت الفجر ستستيقظ تلقائيا من النوم إذا عودت نفسك على هذا فإنك تستيقظ تلقائيا من النوم نعم فالشيء الميران والتعود والنية الصالحة نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل أنا موظف في الجمارك وبعض الركاب والخادمات يأتون إلى هذه البلاد. انا يقول أحسن الله إليكم أنا موظف في الجمارك وبعض الركاب والخادمات. بعض الركاب أحسن الله. إليكم. آه. يقول بعض الركاب والخادمات. الركاب. نعم أحسن الله. إليكم. أي يجيب الركاب للجمارك نعم يقول احسن عليكم يأتون إلى هذه البلاد ومعهم الانجيل آه يقول يأتون إلى هذه البلاد ومعهم الانجيل نفسه الجمارك اللي في المطارات نعم يقول احسن عليكم فهل يجوز لي أن أتركهم يدخلون به إلى هذا البلد حسب التوجيهات التي عندك تعمل بالتوجيهات التي عندك فإذا مسكت معهم شيء من الكتب السابقة امسكها عندك وراجع المسؤولين راجع المسؤولين عنها ماذا يعمل بها لا تعمل شيء بدون ان يكون فيه نظام صادق ومتبع نعم لكن تمسكها عندك على كل حال ما تخليها تروح تمسكها عندك وتراجع المسؤولين ماذا تعمل بها هل تردها عليها هل تتلفها لازم فيه نظام نعم السلام عليكم سباحة الوالد يقول السائل فسر أحد طلبة العلم الإيمان بأنه التوحيد فلو فعل الإنسان معصية فقد نقض توحيده فهل كلامه صحيح؟ الإيمان يشمل التوحيد الإيمان بالله يشمل الإيمان بربوبيته وإلهيته وعبادته وأسماعه وصفاته يشمل هذا كله كله يشمله الإيمان فالذي الـ الـ يخل بالتوحيد ويشرك بالله هذا ليس بمؤمن إذا شك هذا رأس الإيمان هو التوحيد فراد الله بالعبادة هذا ورأس الإيمان نعم صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل في قوله تعالى عن الشيطان إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم يقول من هو قبيل الشيطان الذي يرى الإنسان في هذه الآية قبيله يعني جماعته من الشياطين والجن الجن لا نراهم وهم يروننا قبيله يعني جماعته وأشباهه نعم من الجن نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل هل الأفضل الاستماع للقرآن أم ذكر الله تعالى والاستغفار والتحميد والتسبيح القرآن أفضل شيء تلاوة القرآن مع التدبر أفضل أنواع الذكر أفضل من الأذكار والتسديع و... نعم وفي إمكان الإنسان إنه يجعل وقت لتلاوة القرآن وقت للذكر يجعل وقت اللي هلا وقت اللي هال. نعم يوزع وقته نعم أستغفر الله ليكم سماحت الوالد يقول السائل رجل صلى في مسجد ثم علم بعد ذلك أن فيه قبرا فما حكم صلاته وهل يعيدها نعم إذا علم في قصر يعيد الصلاة لأن الصلاة غير صحيحة وإذا كانت غير صحيحة فتعاد نعم احص الله ليكم الوالد يقول السائل نعرف عاقبة اللعن وأنها ترجع إلى الوالدين لمن سب أولاده أولاد الناس ولكن يقول احص الله ليكم نعرف عاقبة اللعن وأنها ترجع للوالدين لمن سب أولاده أولاد الناس ولكن نبرأ إلى الله من لعان بعض أولادنا فهل نأثم وترجع علينا اللعنة مع أننا نوجههم ونوبخهم اللعنة ترجع إلى قائلها إذا صدرت بحق أحد وهو لا يستحقها رجعت إلى قائلها ما ترجع إلى الوالدين لكن في الحديث أن الرجل إذا سب والدي شخص فإن هذا الرجل المسعوب يسب والدي هذا الساب فيكون سببا في سب والديه نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل في قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشرفوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون يقول فسرها بعضهم بأن الله تعالى ابتدى بذكر هذه المحرمات على ما هو أقل عظمة في الإثم مما بعده مع أنه من يشرك بالله خرج من دائرة الإسلام ومن قال على الله بغير علم لم يخرج من دائرة الإسلام فهل هذا التفسير صحيح؟ من هو اللي فسرها بهذا؟ انت نشوف التفسير اللي يجيب لنا المصدر وافتاب اللي فيه هذا التفسير أنا نفحص ونشوف لكن الله سبحانه وتعالى بدأ بذكر هذه الأشياء بالتدرج من الأدنى إلى ما هو أعلى وأعلى الجرائم القول على الله بغير علم والشرك من القول على الله بغير علم الشرك هو من القول على الله بغير علم نعم القول على الله بغير علم خطير ما هو بدون الشرك بل هو أعلى أعلى من الشرك نعم لكن لو أن الناس الإنسان تنبه إذا قال على الله بغير علم من باب الاجتهاد واخطا في ذلك فهذا يعذر إذا كان من أهل الاجتهاد أما إذا كان ليس من أهل الاجتهاد فإنه يأتم ولا يعذر ولا يعذر بذلك وإذا وصل الحد إلى الشيك فإن هذا من أعظم القول على الله في غير علم فالذي يقول للناس ما في باس ما في باس عبادة القبور والأبرحة لأنهم أولياء الله لأنهم صالحون يشفعون لكم هذا و... ب... لا شك أنه أعظم من الكفر أعظم من الشرك لأنه دعا حسن الشرك للناس ودعاهم إليه نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل هل يجوز اطلاق قول منافق لبعض الصحفيين المتهكمين على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ نعم هو عمله هذا لا شك انه خطير جدا ولكن قد يكون النجاهل ومقلد للاخرين اللي تكلمون فيدرع عنه التكفير حتى يرى ما عنده وحتى يبين له فين اصبح يحكم عليه بموجب كلامه بعد المناصحه وبعد بيان خطئه فيما قال وخطورة ما قال. نعم. أحسن الله إليكم سماحت الوالد يقول السائل دار حوار بين شخصين قال أحدهما للآخر إن كل ما في هذه الدنيا قائم على المصالح حتى عبادة الله فيها مصلحة وهي دخول الجنة ولو لم يكن هناك مصلحة لترك الناس العبادة هل هذا الكلام صحيح؟ لا لا لا أصل له هذا ولا أنا قلت لكم كم مرة لا تحدثوا أقوال الناس بقت إليها. حسبكم أن تتبعوا قول سلف الأمة وأقوال سلف الأمة فالعبادة تكون لمحبة الله جل وعلا وخشيته وخوفه ويكون أيضا الغرض منها الطمع في الجنة يدعونه ويدعوننا رغبا ورهبا رغبا يعني يطمعون الجنة ويرجون رحمته ويقاهون عذابه فطلب الجنه لا شك أنه مطلوب من المؤمن أنه يطلب الجنة ويسأل الله الجنة ويعبد الله أيضا لحق الله عليه ومحبته له وخوفه منه ورجائه منه مع طمعه في الجنة اما أن يقال أنه إن إن ما يعبد الله إلا من أجل الجنة فقط هذا لا. هذا لا كلام جاهل ما يدري ذلك أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما قولكم في بعض الناس يتمادى في الذنوب والمعاصي ويحتج بأن له توحيد هذا غرور والعياذ بالله هذا هو الغرور فتوحيد لا يثبت إلا مع الطاعات والحسنات أما إذا تساهل بالذنوب والمعاصي فإن هذا يضعف توحيده أو يزول والعياذ بالله في النهاية فعلى الإنسان أنه يتوب إلى الله من هذا الرجاء المذموم هذا يسمونه الرجاء المذموم الرجاء المذموم وهو أنه يعتمد على جانب الرجاء ويترك جانب الخوف فالمؤمن يجمع بين الخوف والرجاء لا يعتمد على الخوف فقط ولا يعتمد على الرجاء فقط وإنما يجمع بينهما يكون خائفا راجيا يرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا نعم أحسى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل كيف نرد على من يرمي المسلمين بالعنف والشدة؟ ويضربون المثل بما حصل لبني النظير من الذبح والإجلاء من المدينة جزاء خيانتهم هذا كافر الذي هذا الكلام لأنه اتهم الرسول صلى الله عليه وسلم خطأ الرسول في عمله هذا فهذا كافر والعياذ بالله لأنه خط الرسول صلى الله عليه وسلم في عمله والله جل وعلا هو الذي أمر رسوله بذلك ما قطعت من لينة أو تركتمها قائمة على وصولها فبإذن الله ليُخزي الفاسقين فهذا في الحقيقة مكذب لله ولرسوله ويخطئ الرسول فهو كافر إلى شكل نعم أحسن الله إليكم سماحت الوالد يقول السائل يوجد مسجد في داخله قبور ويصلي فيه الناس منذ مدة ثم عرفوا وتساءلوا ما حكم صلاتهم في الأيام الماضية وماذا يفعلون الآن وما يجب عليهم يزيلون القبور ان كانت القبور محدثة في المسجد والمسجد قديم تزال القبور تنبش وتدفن في المقبرة العامه أما إن كان العكس ان القبور قديمة والمسجد بني عليها فإنه يهدم المسجد وتبقى القبور وتسور وتحفظ وأما الصلاة الكثيرة التي مضت وهم لا يدرون فهم معذورون إن شاء الله لكن لا بد من إخلاء المسجد من القبور أو هدم المسجد إذا كان هو المتأخر وبناء مسجد بديلا عنه خال من القبور نعم أحسى الله إليكم الوالد يقول السائل هل تورك في الصلاة سنة, سنة للمرأة أم سنة للرجل فقط؟ الصحيح أنها سنة للرجل والمرأة لا فرق بينهما لا فرق بينهما لأنه لم يرد دليل على أن المرأة تختص بجلسة خاصة لم يرد دليل خاص بها فهما سوا في الجلسة في التورك وفي الافتراش تورك وفي الافتراش نعم أحسى عليكم إليكم الوالد هذا سؤال ورد من أمريكا يقول صاحبه قد حصل في أمريكا اجتماع بين بعض الأشخاص من أهل السنة وبعض الأشخاص ممن هو على طرق الصوفيه واتفقوا على عدة أمور منها أولا عدم رد بعضهم على بعض ثانيا التعاون بينهم وترك جميع الخلافات بينهم سواء كانت الاعتقادي او الرأي وغير ذلك ثالثا العمل على مصلحة المسلمين المقيمين في أمريكا وغير ذلك من الاتفاق فهل هذا فعلهم صحيح؟ هذا في شيء صحيح وفي شيء ما هو صحيح وهو عدم الرد لازم من الرد بيان الحق والتناصح فينصحونهم أن يتوبوا من البدع والمهدثات والتصوف المحدث ولا يسكتون عنهم ينصحونهم فإذا لم يقبلوا فلا حاجة إلى الاجتماع معهم أهل السنة يكونون على حدة يكون أهل السنة على حدة إذا لم يقبلوا النصيحة ولا يختلطون بهم وهم مبتدعه نعم هيكون هذا اقرار للبدعه نعم احسن الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل معلوم ان اكل لحم الابل ينقض الوضوء ولكن سمعت ان بعض الحنابلة يرى ان مرق لحم الابل ينقض فهل يصح هذا ابدا ما قال هذا احد من الحنابلة فيما اعلم ان المرض ينقض انما اللحم هو اللي ينقض اللحم هو الذي ينقض نعم احسن الله اليكم الوالد يقول السائل إذا حضرت حراج سوق التمور واشتريت مما يحرج عليه ثم أردت أن ابيعه فهل يلزمني نقله من مكانه؟ نعم نقله لا شك أنه احوط وهو القبض التام لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع حيث تفتع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم لا شك أنه أتم وإذا باع في مكانها بعد ضبطها وقبضها فهذا قبض ضعيف او ناقص لكن البيع يصح مع هذا نعم احسن الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل لوحظ من بعض المستقيمين على الطاعه التخلف عن صلاه الجماعه واقتراف بعض المعاصي فهل من توجيه لهم ندعوهم الى التوبه الى الله عز وجل وترك المعاصي ومعصية الشيطان لان هو اللي يدعوهم إلى هذه المعاصي والشهوات فيعصوا الشيطان ويطيعوا الله عز وجل ويتركون هذه الذنوب والمعاصي لأنها خطيرة وقد تتجارى بهم إلى ما هو أشنع منها فلا يجوز التساهل في المعاصي ويقال ما دام الإيمان موجود المعاصي لا تضر هذا قول المرجع يقولوا لا يضر مع الإيمان معصيه هذا قول المرجع معاصي تضر تنقص الإيمان وقد يزول الإيمان بالكليه بسبب المعاصي المعاصي خطيرة والعياذ بالله ولا يتساهل بها وإذا ابتلي أحد بشيء منها فإنه يبادر بالتوبه نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل انتشرت في الآونة الأخيرة التوسع في المسرحيات والإعداد والإعلان لها فهل من كلمة تجاههم ما دام منها تقرر التمثيليات في, في المدارس في بعض المدارس أو في كلها وتقرر أيضا في, في المراكز الصيحية فهذا تدريج للمسارح فعلى المسلمين أن يتنبهوا لهذا وان يحسموا الوضع فلا يسمح للتمثيليات والمسرحيات بان تكون حتى انهم يقولون من وسائل الدعوة جعلوها من وسائل الدعوة الدعوة غنية عن هذه الأمور الدعوة بالكتاب والسنة ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهج الائمه الدعاء إلى الله عز وجل هذا هو الواجب فتترك هذه الأمور وما يؤدي إليها وما هو وسيلة إليها؟ نعم. أحسن الله إليكم سماحت يقول السائل بعض الجماعات الوافدة إلى بلادنا مثل جماعة التبليغ وجماعة الإخوان المسلمين وغيرها يسمعون أهل السنة ولكننا نرى معهم أمورا تخالف عقيدة أهل أه؟ يقول أحسن الله إليكم نرى معهم أمورا تخالف عقيدة أهل السنة والجماعة فهل يجوز لنا أن أول السؤال ما هو؟ يقول أحسن الله إليكم في بلادنا بعض الجماعات الوافدة مثل جماعة التبليغ وجماعة الأخوان المسلمين وغيرها يسمعون أهل السنة والجماعة ولكننا نرى معهم أمورا تخالف عقيدة أهل السنة والجماعة فهل يجوز لنا أن نخرج معهم للدعوة ونجتمع معهم انتصارا للدين ونحن نرى هذه الأمور المنفرة إذا كانوا يقبلون منكم هم جهال ويقبلون منكم الدعوة يعدلون الخطا الذي عندهم نعم تخرجوا معهم أما إذا كانوا ما يقبلون وهذا هو الواقع انهم ما يقبلون لانهم اصحاب مبدأ وتبايعوا عليه بايعوا عليه ثبتوا عليه فلا تخرجوا معهم نعم، لأنهم يريدون أنكم أنتم تتبعونهم وتوافقونهم نعم صلى الله عليه الوالد يقول السائل هل يجوز هذا الدعاء اللهم بفقري إليك وضعفي وبغناك عني وقوتك إلا أجبت دعائي نعم هذا توسل الى الله جل وعلا بفقر الإنسان وحاجته أيوب عليه السلام قال إن ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين توسل إلى الله بما أصابه من الضر فتوسل إلى الله بالفقر والحاجة والمرض هذا أمر طيب نعم صلى الله عليكم. الوالد تقول السائلة امرأة تقدمت بطلب الطلاق وحكمت المحكمة بفسخ عقد النكاح ولكن الزوج طلب, طلب الاستئناف فهل الاستئناف يسري في احكام فسخ عقود النكاح وهل تحسب طلقة؟ هذه امور قضاية لا نتدخل فيها راجع المسؤولين في وزارة العدل نعم أنت والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه